ইন্হ কপ উল সৌন্দা হলহু অ كِتَ بتَعَلَ إى كلَلمَةٍ سَو إِ بَيْنَناَا وَضَيَْكُمْ أَلَّا نَعمُدَ إَِّ اللهَّأَلَّا نَعبُدَ إَّ الله, الله وَلَا نُشْرِركَ بِه شَيئ وَلَا يَستَّخِذَ بَعُونَا بَعًْا أَربابًا مِن دُون الل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 والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن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 سَهْم وَمَا يَشْعُرون يا اهلا الكتاب لمتكفرون بايات الله وانتم تشهدون